إِلَّا الَّذِينَ وَلَدْنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائكُمْ فَمَا يَعْذِرُونَ لِمَا قَالُوا فتحرير رقبة, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا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 والله على كل شيء شهيد 125. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 126. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا, ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم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 لَن تَنفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 117. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 118. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 119. كتب الله لا ان الله طيمن عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون ودون من حد الله رسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم